لا اله الا الله القران الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صغوطا لذننا أن نعيج عليهم غير المخطور عليهم حياته الأفضل بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصرف فيها والسّهر. Ja, I'll mm